من يرد روحه حيا، من يرد روحه حيا، ولا من يشفق عليه. في الدنيا ضحيه للهموم وللعذاب من يسمى اللي حضر ثم اللي حضوراري من يباددني شعاري وانا من ما استرداري وانا من ما استرداري ده من يرجى روحي هي ولا من يشفق عليا وانا في الدنيا ضحيه للهموم ولالعذاب من يرجى روحي هي ولا من يشفق عليا وانا في الدنيا ضحية للهموم والعذاب من يذم اللي حضوري من يبادللي شعوري وانا من ماثلت دوري فسلت دولي في نظرتو بيننا الله انا من جاهد حياته واعلن الوالد وفاته وما بقى من ذكرياته غير تجديد المصاب انا عين بلا بصيرة انا زند بلا ذخيرة انا شيخ بلا عشيرة انا سيف بلا نصار اليوم شوق فيه ولا من يشفر علي وانا في الدنيا ضحية لهمومون العذاب من يسمي لي اللي حضوري من هنا شعوري نشعوري وانا من ما ترتدي دوري بين مرتو بيننا وانا من ما ترتدي دوري بين مرتو بيننا من يجيب الصوت نادي من يرجع لي فؤادي من يبلغني مرادي كم ليبحث عن جواب الزمن صاح وتا لنا من معاناتك الله حتى لدرسه تعلم دم في حكي صوار من يستر الروح فيا ولا من يشفق عليا وانا في الدنيا ضحية للهموم امور العذاب من يزمن لي حضوري من يبعدني شعوري وانا من ما سلسدوري بين غرث بيننا وانا من ما سلسدوري بين غرث وبيننا قال صبرا يا فهيم الله صعب ليسيم واسمع القول الكريم يوم تنزيل الكتاب النبي سيد اليسام وجهه ترقل الانام له صلاتي والسلام عد قطر من السحاب. ولا من يشفق عليا ولا من الدنيا ضحية لهم أمور العذاب من يسمن لي فضولي من يبادلني شعوري ولا من ما دوري بين فرس وبين ناف. وانا من ما دوري سنضرسه بيننا اشعال الْكَونُ أضاءَ واحتمى الظلم اتاءه بالتواضع والبراءه ذل لطغات الرقاب اليتي مصدق نوايا الصفو اجمل سجايا انبال العالم مزايا كلبي يتحدى الصعاب من يرز الروح فيها ولا من يشفق عليها وانا في الدنيا ضحية للهموم امور العذاب من يسمى اللي حضوري من يبادلني شعوري وانا من ما صرت زاري بين غرس وبيننا وَدَمَنْ مَا سَلَفَ دَارِي بِنَبْرِزُ بَنِنَا وَأَشْكُرْ جَهَاتٍ عَمَلْهَا شَاهِدِ الْغَايةِ امالها وَأَقْصَدَ النَّدْوَةُ وَهَلْهَا لَجْنَةٌ تَرَعَ الشباب وَأَشْكُرْ جَهَاتٍ عَمَلْهَا شَاهِدِ الْغَايةِ أَمَلْهَا وَأَقْصَدَ النَّدْوَةُ وَهَلْهَا لَجْنَةٌ تَرَعَ الشَّبَاعَ من <mile> يود ولا من عليا ولا في الدنيا ضحيه للهموم وللعدا من يتم اللي من يبادل لي شعوري ولا من وانا من τη δόρη δεν βρεις ούτε